قد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبداء أيحسب أن لم يره أحابك الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقباك وما أدراك ملعقبا فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربة أو مسكينا